ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ عن فآتيتهم كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حريما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم وَلَوْ أعجبك حسهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا ما نودي لكم إلى طعام غير ناظر ناظرين انه ولكن اذا دعيت فدخلوا فاذا طنتم فانتشروا فانتشروا ولا مستأنسين الحديث ان نداءكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يدحي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِ تادا ان ذلكم كان عند الله عظيما ان تبغوا شيئا او تخوه فان الله لكان بكل شيء عليما